Zagenta Radio. Zagenta Radio. Radio. Zagenta Radio. Zagenta Radio. Radio. Radio. Radio. Mooi is het dan ga ik je lopen. Ik kan nu Ja, ben ik Dan ga ik Alhamdulillah, Farouz heeft is het je? Waar is je naam van? Zo'n man zo van kan ik daar onen Kan moet je checken die inkomne? Waar gaat dat af? Wat is er gebeurd? Wat is er gebeurd? Wat is er gebeurd? Wat is er gebeurd? Wat is er يوم يوم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته تجفتوت في كبا جمتوت هردوت جلتهم نور سكنتارا ديوانور مرسى كُدى تر بافا كُنو كابا نسيني في ديار نجرى لجفتو تابي كابا جام توتا جالتا كن. كن رضي الله عنه كُتى تقفا شايكين نكابا في ابو في ابو بكر Imam Abi Khatib Masjidun Nur godina ba le magalarobe kantahan kuno qabanne sinifdiya ne jir dagay fatota fi kaba jamtota ken saganta sirra sahaba ke set wa gudda rabarattanje ne abdi gudda kabne me garmo sanitta sin hada varsino afirake na wojjin tura Alhamdulillahirabbil alamin wa sallallahu wa sallama wa baraka ala ashrafi anbiyaehi وخاتم رسوله محمد بن عبد الله وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد ايها الاخوه في الله وان شاء الله تعالى سيره صحابه الراس النبي برتق الميثاق تعالى ميسو يجو ويا اسندرا بنجيرا سيره سيدنا عثمان الخليفه الثالث لرسول الله صلى الله عليه وسلم عثمان من أفان الراء كتا دراد بني كتا لميسو أرأى سنف دبت إن شاء الله تعالى ومن صحابات كوني ونبي كون سن الرجيرو حق ججبن الرقبان أصحاب الرسول حق الرقبان راقبن حيط درئسان الرقبان الاعتراف بفضلهم فضلي جرقنا غرتينو مسكرون غرتين ورى ربهم غرتين فضلي كنف درجا كنف جتشو قالت <سؤال> الرباني <سؤال> الي البيني الي قصاني مسكروا والله إسلام أمة دروفة مانججوا الي مسكروا والسبقون من المهاجرين والأنصار والرب夢 انساني والله إسلام أمة أما لي ما تدري أمة إسلامة توترني ديني كي سطل أخسهم systematically رب Microsoft إغلت�를 أر�� discontinفة A muslim tota tidini ke satiye chulle sani masakkaru. Ama le jara jalachu, hait in raqaban rakaban. Sahaba rasulullah jalachu, isan jalachu imana arraai. Ama le radiallahu anu jenne ba kamakani sani du batameti, rabbi Sanir raha jala tu jenne, Duai duaai khana rabbi raga fachu. Ama le sade so, jara Du'ai guru, rahamata isani karachu, istighfara isani karachu, أما لها اتسان راقبا الحذر من سبهم جرع الرب الرافقات جرع الرب سور أبو جات يوقع اتسان رئيس أبو يوقعني أمو شعني اتساني لشكر أبو قرتي إسلام ما كيستتي هم تربي درجة قد شعني قد اتكني إذا كان يوقع اتسان تقامن تاتس برتي إرادة بسوء والانتسار لهم في كل موتن يذكر فيه بسوء Yuzkaru fieh bisu'in. Baka isan gartey wahan hamtun dubba haiti akkasimiti. akka siemitty. Wannisun gartey haqa isan dubbatu. Afan kees sa gartey. Oitee dee bisu jararra. Egana ila jarakana ammo. Daraja jarrikun kaban dirir su umma taidutti. Eee. Uman ni akka bake jeroon. Iraf dupartin ورديني ديني كان باتنهم به، ورّا وفي ديني كانا كنّي، ورّا روحي وفي رسول ربي تي كنّي، ورّا ربّين أمو ديني كي ينصرن جدئي رقائسان به، ورّا ربي ورّا جنّتا تي جدئي أمو جنّت رقاء به، أمّتا كان الرّا دبّة شو في، سيّنا سيدنا أثمان، كُتا دراتي وان دبّة ديف، أما كُتا لمّيسو تيقوني قارع، اسنين بدبّة دايشو، أثمان أصدرها أكو مدبّا نتّ eh, hey, masahin init ufe, mahaling gartani kabsoka init ufe, uhudi nil leed uvejenne, badrin ole Male sababa, u kursachu, aman isati, rukayan du kursate muchayo rasoola rabbi ta isa jalajirtu. Sanif badrin ufudat labe rasoola rabbi zni ga vati a vejenne, egana bodagarte badriti, uhudi, gazwa uhudi leed uvejera, sayedana uthman, gazwa khandak il leed uvejera, خندق اي جون كون گازوات الاحزاب الليل ارابي قرانه دوبات سورات الاحزاب يي ما قايسيتين سوران قرانه خندق رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم Egana garte rasooli rabbi waita adi sahaba senzisan. Harka garte se ufi walir rakayani kuni kaseidana usmani ani uso in achinjir re mubayagul a rabbi yechu. Khaibara le ufejira. Rasoola rabbi walin. Gazwa garte khaibara ta yahudasal. Umrat al kaba ille ta gaafa garte isaan kadagul ani umra gaafa koresh al ugite. Umra gaafsani le rasoola Egana gazwa fatil le ufejira. فاطيما كواكاسا ديسو ايغانا غازوا حوازين لي دوفيجرا اكماني سكيفسان اوناي نيغارم تي كايفي لي لي دول يسيدوفيجرا واغازو تتابوك تابوكين لي لا كايرا واقاسا قليسو كاي سيجرا جيش الاسرى بثلاث مئات بايرين الرسول ربي صلى الله عليه وسلم جيش en de s'haabat die d'ubbanan gala t'ibba s'adikinne aq fi amte meesha ishiki walin gala t'ibba to t'ukukinne Uthman minni afang abata gerti sahabat, gertani taqiyi gerti s'udata rabbi a sahabaki s'ad te rabbi en gerti s'ubhanahu wa ta'ala isabas sahabaki s'an rabbi walin hajjjir حجت الوداع تقدم حجي لنبين كيل حجي عامه تيدمتو يوكا حجته الاسلام يدانتي يوكا حجته الوداعي انتي يسيت الله رسول ربي ولين حجج جرا حالا اسر رجاله تي جالالا بريده رسول ربي دار اخره غدان اي ابي بكرين جلل تي وجت جيدا غبا ابي بكر يموتي اسلاماتي اكغاري جرتي جالالا بريدان سيدنا أبي بكر ولي جراتي أبي بكر اللي أبتسمت حال إسر رجال لغدو قبون دار آخرات براتره أبي بكر اللي رضي الله عنه أقوم سان أبي بكر موتم ما إسلام ما فرأتي بدا أبي بكرتي، عمر أمري ولي لللي أبتسمت قرتي جرين بريد نسري قد عمر اللي قرقاري أمري اللي قرتي حال إسر راق ألبين إساء Dasik Abdun. Wala, gudda, usmani, dara, akirati, usmani, di, Wanusa, ali, ega, kana, warri, خيري جرى جهاني تهيت ايغنا موتي إسلامة تهي بعد سيدنا عمر رضي الله عنهم أجمعين ميا كمت مويا يوت كدوب النتاتي. ولي الخلافة بعد عمر ايه خلافة غرته إسلام ما يوقان غرته موتيته إسلام ما بعد عمره إن فرأته يشب ربي هارك إساء الرتي سيدنا عثمانين ايه فتحي قداء في دي رب كانت بي قرتي هدون بنامتي بي هدو اسلامون من سينة يجو اقاليمة في امسارة والرجرم يعني اقليمه يجو محافظات خطارتان هدو يجو وتوسعت الكلافة الاسلامية مطمئن اسلامون ما زمن سيدنا عثمان بلأت وامتدت الدولة المحمدية دولة اسلامة رسول ربي ديشي قرطابي سني اكا قارت دير ارتده چي رسالة نبي محمد ارغمانين رسوله الله صلى الله عليه وسلم رسول الله عليه وسلم رسول الله بل الله عليه وسلم رسول الله عليه ومغاربها رسول الله عليه وسلم رسول الله عليه وسلم رسول الله صلى الله عليه يعني دررت الله وظهر للناس رسول الله عليه وسلم رسول الله صلى الله وان ربك كنه جي دي سون دو غايچو غافسن رابي كانرتيو من مني اسلاما كا دچي گوباجي ربي ربك جي دي وعد الله الذين امنوا منكم وعملوا الصالحات لاستخلفنهم في الارض فام استخلف الذين من قبلهم ولا يمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم ولا يبدلنهم من بعد خوفهم امنا كربيه دي النور اياتشان تامي آه؟ بل إن زمانا سيدنا أثمان بل أتخانان عنبائفة بحجتش ربن قرأت في الرقاهي جرا وعد الله الذين آمنوا منكم ربن قرأت بيلمي جرا اسن الراء ورى رب تأمانيف مسلم توتا تيف، ورى عمل صالحة وجتيف دا اتشيخنا كيسة تبقى اسن بوسا لا يستخلفنهم في الأرض يتشوخنا بيلمي جتشون قرأت ربينك إن أمته بين لم يجدها. هقوم وراء أشد درع وراء أمته محمد درعته. ربينك إن يوكون ترو. هم بكبوس. إسلام أمته أنها أوفف. إسلام ما قد يهاقبر دقيق. هقوم يربيها دمسيف. ثامكينك الناجر ربين. ولا يوم وقتنا ن لهم دينهم دينا سبحانه وتعالى.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 امنا اف امن اتي نقايت سلام اساني اكا جي جيرو ربي في الركائي وانسان قرته زمان سيدنا اثمان حقا اميجئ اقرته او رسينا قتل اي اما ربي ما لجئ هو الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق رب ايسا رسوله افيق اجيل لما ارق دين حقات ارق سنه ليظهره دين إسا كان كلّي قرتايوان أمنتي تيكة ده كي قباجي رو كلّي بطل مل إسف ولو كان يالمشركون أج سوره الصف إن آيات سجليتي ربّي قرتا أكنجلي آيات تنا لي وأني ربّي دوب بتكوني حقّ قامو زمن سيدنا أثمان قيسر كروم يموه ورته امه نسارا اذا هلك قيسر قيسر فلا بعده وجه النبيت قيسر كبيره بعده سانجروي واذا هلك كسر كسران غرتي ملكني فرسي يزدجردي جن امامقان عيسى يو اني هلاكامي فلا كسر بعده وجه النبيت والذي نفسي بيده النبيت عليه الصلاه والسلام ربي فين تيجي هرك إسحاق جرتوا هرك إسحاق كيس جرتوا تك كتله لا تنفق أن كنوزهما في سبيل الله دل بين ملكني رومي كسر القايه فيك كسران كلين جرر ربي <سؤال> إيه إن أرقامه إيه نبينا عليه الصلاة والسلام إيه، حديثه كان عن دببة حديثنا كحديث صحيح إمام مسلم تعودي كل إنساناته أقوم رسول لله دببة أت أقوم آيات القرآن أكيدات حقق عمله في زمن أصمان ابن أفر رضي الله عنه زمن سيدنا أصمان حقيقةه أقواته ملأته إتجهتني أرقامه عثمان الخيري رضي الله عنه عثمان الخيري عثمان خيري يعني نبرا عثمان من أفان حسن البصري وانجر رحمه الله تعالى حسن البسري تقو علماء تابعاتي ولكن زمن اللون إسا غرتني بعد رسولة تهجدشو اني غرتين من رسولة كي ست مدينة eg umri isa waga qurani afurgahe basra 3t te iraqi titare yechu hanaf wanni khairi taykulli is islam ma isarga taykulli zamana saydana usmaniy al basri zaman saydana usman ke iri guddarkatnam ma sha allah Masha allah zamana ke iri tiji digarte khinna ngartani saydana usman ummata Islama atifken gargartin inni ummata islama Gargahu gar garti hagan je. wasafam nej Usman ibn Affan radhiyallahu anhu eh nama khairin be kame abata garte duniya ufi khairitibas tok zamana isake isakti na gaya amal uman jiran waitasan dachi tanagubatti mu'minni mu'minan rasul da wama alal ardi mu'minu yaqafu muuminan. dachi gubbanam ni tok kharabbi amani. نما أَمَنِكَ أمنك صدعتي وملك يهوه فهو عقوه كل اللي وراء مسلم توتاك ويتسلدك وباجران زمان سيدنا أُسْمَان اه أبليه وليتهنججو أدومان الدويس عن injiru جبان الدويس عن سيدنا أُسْمَان اه أنه قد أهدي إليهم أنه ستكون أسرع. ما جل إن أمته صابقة وتسنجذن. هنا سننتد وفاة نما براء سنير لم رات أتوكرت أرجع مفدما. جافا كرت نمني نما براء سنير لكامرات أتوأت الدنيا فصبروا صبراج إن أمته صحاباتي. وكان السيف مغمدا على أهل الإسلام يروس سيفين qul lakay sa imbane ummata islam ma sejfinga sayfiinga de fasallu ala anfusihi gartani egana zamana saydana usmanin jarri garte rabbi balle Jarri rabbi Halaka ka Jarri rabbi ingarte tidalla suni sejfi saydana usman ditulqihwatte ha sayfiin qulabaay sayfiin gawsan حقا يومي كي اماتي قولاتين ديبوجان مال يچوبلبلتي شريبي بلبلتي لولا بلبلتي امودي دي وليت ادويتا اوجا اوسان بنامتيچو اجيساسا سيدانا اسماني وايم الله اني لا سيفا مسلولا الى يوم ان لله و انا راجعون إنا لله وإنا إليه راجعون كوني فدا الى سيدنا عثمان فدا الى جداقه بدرجه جداقه اهدي ابن هدو درجه عيسى كيسى ت عليه الصلاه والسلام اي الفضلاء يارس الدين كيسى تكونا بدرجك ابو بكر عبد الله بن أمر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 أمرتنا ما تكون كنت سنوجة. زمان رسولك صلى الله عليه وسلم. ثم أثمان. أثماني ما تكون كنت سنوجة. ثم نترك أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لا نفادل بينهم. أثماني صحابه نحن. كون. كجرخنا سدين انتهين. أكسو متر إيفنا. أبلو أبلو. إن شاء لجججو فضل إسوان بيكيني. أكثمات إيفنا النهائي جارتني ان نمني اكنا يروي ثاني عبد الله بن عمر رضي الله عنهما حديثني كن حديثا صحيحا حديث البخاري رواه البخاري بخاري توثيس قناف وإن شاء الله تعالى ا درسين كنت علم مسو فكسا سيدنا سيدنا عثمان عصمت ابتهتي فالربّي كي يأتين وانا في سنة إسحاق الرّاء وانبايت وفه وانقدّت وفه إثنين يهوفا هكايرو سنين تتي نعيا ربي كي سجّراتا هكايرو سنين تتي غرتا ورا ربي نغرتا قبّق أبو ورا ربي نغرتا ذكرو ورا ربي نعبدو ورا ربي نصدّتو ربي كأنه عتازسو شينان سيدنا أُسْمَان غنا ديما الرّافا يدمتى Emana garté argatta, de bietinin ammo de biet, uduwa, nama it hit amtusita utum hala, wanne askeza atit agitukuni buahed duank abuf, eh, iti jabachuk abna, eh, khasatan seina sahabaum matarabbi jala te jalachun, seinaan isani urgoitura, seinaan isani garté nasridiniti, Waradini rabbi nasare, arabin gartani, Mak agar bareda isaniv Warra Wara islamum attit durfame. Mak agar te bareda argati. Warra oso garte dunya gubba deeman. Gari isani kapka gartejara kurnani. Nani leke sejira. Jira nata rabbi raga isani bai. isha Waishaallahu ta'ala. Kutal Kutala, kutala meso. Hasitil abateti. Fadli rabbi kiyatin. وانا فإن شاء الله اتفو فيتشورا وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته رجمني أرقاب التلم ربي رمضان أنه أضوي سنين جرى ربي قرتي والرطاء ربي إراتي القنيق يكيري إراتي جرات ربي نهوي سنين جرى والسلام عليكم ورحمة الله fattota fi Kavajam tota jalatam tota hordov tota sagantara dionur. Sira uthman bin afan, barumse kenna, sheikh saeed abu wakar bu'a sanira, buagud daisa bufatanya abdikavna, nuhunda, warra, sahaba rasoola wajin, kau, nuhata sisu. fattota fi Kavajam tota ken, akasmo, kopi kenna, marsalam mafakisat, rehila ulamaa, شيخ النخبة جمال محمد يو كان، محمد حرر، يا رب نوكني وبلي سديني يا رب نوكني وبلي سديني كنقولي يا رب نوكني ik ben hier in de buurt. Ik ben hier in de in de buurt. Ik ben de de in de ومن نشينه ان سبله تر ارسكا ولا مجين كن سب لا قبره الدنيا رافدين كن قوم لك القامون بسم شكنا كوجامو في جالتهم شك محمد الثاني أحمد ولنجونه أقوم تفتيح قبي مرساة دفع شكنا ونجونه نوجن طران أفر ركنا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعنحكم السلام ورحمة الله وبركاته إلمي كيسة ولمعنى ميرم هذا بله دبوته Barate, ziekathache, ega si le barsizo kezati midam. Barsizo chon, nama biekhubrat timidam u Itimidama, Itti midama, Itrakata. le Me, ama bakken u barumsati, bakke gijalijagertani, Jalian madda ilmen ra akka sodar wiyati ti radem thole khara motum ma tene s gargar sifatani motumallem beite naw maktabe jania ak inne Dawa godulle ak inne e khara Dawa, kesatti gargaru kieset, beite gargar kanaf mezin ak Oromotit, ak alim urumo sheik urumotet ummato oromo. Bagatot sudi kesi jiranif kid ma hagamtaka da كسما يو كدava تمانجرا دواتون هدون مانعماد لداني رسالاتن اكملت تنغهن دان بارك الله فيك الله صلى بسم الله الرحمن الله عليه و سلام على رسول الله على رسول الله عليه الله عليه و سلام على رسول الله عليه و سلام على رسول الله عليه و سلام على رسول الله عليه و سلام حقا دنيا تانى الرجل رووو بلى ين كنيا ايت اريكن كان حرمتين و هاتهوو بلى خصوصا كدوبرتيل ا خدالا جاتبى يا بى يجو خدر درا شباب نجرتى بى يا بى يجو قبل شهادتين امان الحمد لله بر نولا namu udruhen kamnu biha namni khenya bakadir tanit ino henya qafamit muslimnun dinu khara din debitani din qananamu ittigara gale habara barbada am anana amanta na kenya qaran ittibara tallaf duratti milan demne roba khaysa demne duwa tiro. nutti rob ogategnu Gaddi sa'ja la' tegni, la' garra tegni, bierre tegni, akazet tilmeten la' baren. ja' anne, belo inne subisa la' ne, fatar t'won fata' rra' gana' male jne tebi. Gadda male Amma' ammo, karan la' karan haran bar Mana' ufi piekeza' Itumanamu, eh, raha' boorada' Akasib baratudemde. ورى امام تانى بيا علىتي ربين غرتي على التبase بيا على جروب هندنوها ربينك اجيلتي مناوفيكي ستانيت المي براتو تيجرات ورى امام تانى قران من اول الرقاسيات اقرا في تاجر ورى كتاب اقاصد علمي اقاوان غرتي دى مانيك على نتي منو ماتي براتا برباد خصوصا غرتي duba bakajirtani ti ilmi baradda isim barseepna qara lafi gidei sinigone duba qara garte e motin qarabuni dandeesan Kara internetin qara unidan dandeesan bi bi ayi in kan banatani telefon sinigennine telefonan ugotani qara unidan dandeesan obulegena qarabara qallahu fiikum qad dubartida wanin isniad, akajuuli qana wajin aakhiran gal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 تنام ننن برموطه باراتي حرام الرغاغاتي دوبا وعنغتي ربي واجبى يرتكو اليدالا جي رزقي في اللبر باداتا لا اقصد علمي باراتا خصوصا كلام الله كلام ربي براته ررتي واجبى وبلين كنيا هنداه قرانا اقصد بيتا لي باراتا خانن اسنى يدى نمني قرانا بيني ان حساره بدق هاستي جرابيخه ومن اعرض عن ذكري فإن له معيشة امضا كا نمغراغالي قرانك يار فالا فان الدنيا وما انسى غوت الدنيا وانا اشرو يوم القيامه اعمى والقران امرتني اكن متجيرات Wadanu tenij. Anders in versiesa, bij bij elkaar voor dat, eh, kharak hierko, anders in versiesa, dat geftotaf, waden to quaansen nu gaba. is in dat Gefatota hordoftotaf, na, noudubijeren. Dikka tu gijrra, namen in kuraani, Nulekopira. nulle kopieda. Dersieke sampoene, dikka tu gijrra, hordof.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 ا ماكاي سان ني لي اوسونو دوهتني برباندا كادا جيفوتون لي بيكان ا وانغاري جيتن دوهدا شيخون رتيك ارا نيت دولا سنق شيخ قطادورا مشايكا مدينه هاكن مدينه رسول الله صلى الله عليه وسلم يرتقي مثلو الشيخ محمد امان الجامي المدرس من مسجد النبوي مسجد رسوله تقرايسو جامعه ليني قرايزه اغنا الشيخ محمد المختار الشنكيدي بكما ده انسانه قتلي قراني الشيخ ابو بكر الجزائري رحمه الله عليه سماعه اغنا الشيخ علي عبد الرحمن الحسيبي امام وقتين مسجد الحرام ان للجامعه القراءه الدوغان اكيددا اسر برني اغنا الشيخ عبد الرحمن العدمي مدرس في الجامعه درجه العالم عالم مرة يسره قتلي قراني جرا ويقولون ان الشيخ يقولون ان الشيخ يقولون ان الشيخ يقولون ان الشيخ يقولون ان الشيخ يقولون ان الشيخ يقولون الشيخ يقولون الشيخ عبد الرحمن الشيخ الله العجلان المدرس أوه. في المسجد الحرام. يقولون ان الشيخ يقولون ان الشيخ يقولون من الشيخ سنوات؟ ان الشيخ الشيخ يقولون ان الشيخ يقولون ان الشيخ في كيسان الشيخ يقولون ان مع أما اللي عشانه معروف. أما اللي قال عيسى جيرانه من أمريه هذا و from رهالي. أما اللي نبني أقرره خير دميق مكة هرم خيصة الشيخ محمد مكي حجازي المدرس في الحرم المكي. مم. هذا الرجل أما اللي قال عيسى إنسان دوبا جنسيات سعودي كبني أصل إنساني باكستاني تفسير القرآن هيدو هيدور تفسير القرآن خان أكثر من عشر سنوات. درسوا عليه انسان اللي لقينا همال لي نريد اقرا الشيخ وسي الله عباس المدرسه الحرم طول الله عمره رجل عالم عالم إني اللي نما أصل إنسان هندي لا سعودي قبل كينيا الشيخ عبد الله ميدي سرتي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 اب باقي نعم الدكتور عبد الجليل بن حسن العروسي يسلم لي الدورق على نجر اما لي دكتور محمد كمال علي حفظهم الله دكتور محمد كمال توكو كمال كالاتو الشيخ يغنغرتي بلي ين كينيا الشيخ سعد شستريجاني سعوديدا زمان حرمه الوفا زمان رمضانتي الدورق على ني يدنا الدكتور إبراهيم باكري العروسي بكاملا إسهام لجالية الرقعة الرأني الشيخ يحيى عثمان المدرس في الحرم المكي حتى موجود ربنا جرت أمريها ليرس الشيخ محمد عبد الله سبيل إمام وخطيب في الحرم المكي رحمة الله عليه دوبا إسهام لرقة الرأني جنلا نمني إما لي راجع مثل الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله بن باص رحمه الله تعالى إسهام لي غرتي خرط قصيد السماع والدته قبل جره كذلك الشيخ سعيد شفا رحمه الله تعالى حرمتي غرتي الراهدو غرتي رفعت من جره الشيخ عبد الله عبد الرحمن بن عبد الله اجل اجلان واخو عبد الرحمن <تصفيق> امالني قراي سجرني امالني أم الشيخ عمر بن الشيخ عبدالله الله رحمه الله تعالى ربي رحمتها وغلوفي أكن ما الشيخ اسامه بن عبد الله القياد إمام وخطيب المسجد الحرام معروف. يسال للقرآن جرا صحيح مسلم. نمنه الدل خر القرآن دوبا وبلجنة آخره دا ور الرافيد مربينه يقول تسمع في كلا أن الله فيكم وجزاكم الله خيرا ورقت وان لا غير جزاكم الله خيرا بارك الله لكم في علمي حاجه تو كاس دا ناس هنا كاسان برن نيدا يادا مه جلكا بر راكا بي هانغا ماتي ونني راكو جدمت ماتاني دين كان كازات سي موكرم موكرتا موكرمتان ما لي ون والله ونني هدو جيره ساوندا كرتي بيني وبين الله تو ديم ني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 وظوفيكيلك كانوا دلت بيسني بوتي بيلت ابر بويتي درسان تي بريات انا هنا ملوم ملي صبره نعمل ما قفت هكا بي قفني دي بوت اتيت دو با تشرا ضمانتي بيلتي ولكن كانوا داو ريا سمعه بيتي على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 دين كان براته خصوصاً ما يتعلق بالشهادتين والشهادتين ترى الروغة أخذت براتني المال في برسيسني نمو مسؤولي ما قمنه المال كي ينره وره كي ينره نقافة من قياك لقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا قووا أنفسكم وأهليكم نارا وقودوا أن أصوى يا ربي يا رب اتمن تنجب وقال نجو عم من رب اتمن هندو كوام فساقو لو بو ري سانتيسا وعليكم المنقي سني بورقيس بالدرات الساجا ربي مان انتس برموتن برموتا برتني اتدلا بودا الماني في دين كابسي سودن جولما دتغتي دين كابسي سني برسي سني مدرسه بابتي غني دي سوميت ماناتي وجينغتا اني جولي برسي يو فين بين نامغارتي برموت قبو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 عبادا جب فتو بنمودقين كسن قبتو وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين جزاك الله خيرا بارك الله لكم رب إسم رح جلته رب أمس أمري كسن عدير سو رب ورئ سن رفيده من الله تاسيسو لجب فتو تافي كوجامتو تكل كبي إمر علمي شيك نوالين غونه أسمرات تمر كبي بروتين هنقولتي ده بند والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته يا يا يا يا kumuli bismillah ye chuna alhamdulillah Dunia dat we kan